بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَاقَ مَن حَاقًا وَمَا أَدْرَاكَ مَن حَاقًا كَذَبَتْ ثَمُودُ عَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ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 فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والموت فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم طغى <تغل> الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذل وعيها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ, فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية الملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون على تخفى منكم خافية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 هنيئا بما أسلفتم في ليام خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولمدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عنها هلك عني سلطانية قدوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون براعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين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 117. وإنه لتذكرة للمتقين 118. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 119. وإنه لحسرة على الكافرين 110. وإنه لحق